من الشيطان الرجيم كذيب والله I'm <laughs> not ben حيلة القدر غير من ألف يروم من البشاش تنزلوا ماذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال Bye. وَنُجُوبُ الْجِبَالَ كَلَعْنِ الْمَرْءِ و الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين